Di uswas al-qunnas, yang usus di cedor manusia, dari jannah dan neris. Bismillahirrahmanirrahim.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 من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس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 شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة من الجنة ون.